121- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 122- بسم الله الرحمن الرحيم 123- حاميم 124- تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كظمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْء إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ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 وَلَقَدَ أَْرسََّ مُ سَابِ آياتنَ وَسُلطَانِم مُبِين إِلَ فِرععونَ وَهمَانَ وَقَونَ فَقَاوا سَاحِر كَذَّابَ فَلَم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُوا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا كَيْدُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 دبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكون رسلكم بالبينات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 الله الذي جَعلنَكُم الأْرضَقرَرارَ وَسمأَابِنَا أَ وَصَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سورَكممْ وَصوورَكُمْ فَأَحْسَنَ سورَكُمْ وَرَرزَقَكُمْ مِنَ الطيّبات ذَكُم الله رَبّكُم.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 وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا